يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع شمالي وما أهدردي حتفة يا جيرة وتلعلني الله الله يا أهيل الدهود Wan Wan Alam قانون الله, الله وبه من صوم في لين امين وربي ايلتي القران قران في منها خلقها الله, الله Safa wal-banaytu ya rafu na, walan al-ma'ala wa khayf, wa ولنا خير الانعام ام الله الله وعلي البغى ولكا ظرا لا انسى والى انسى طيني نن Al-Fatihah ساداً تباراً بيداً حرفوا وبهذا الواس في قلب قد وصفوا انامي الصادقين ديني ديني الحقيقي الله الله وعيني ديني الاولى بايتني اشتقت امامكم يريد الله الله همال الامان ارضي فما اهدى كيري الاسمنا ديقور مرتي وامتنا في قري طريق قري دتي الله, الله